لنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساع ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.